البيان السادس في أن فضل الصلوات الخمس عظيم عند الله وأنهن كفارات للخطايا والذنوب ومطهرات للبدن والروح قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمسة إلا كانت كفارة لما بينهن رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اصاب خطيئه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل الي هذا قال لجميع امتي كلهم متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها